ومسلم رحمه الله وجاء في حديث آخر يقبض الله الأرض ويطوي, السماء بيم ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض رواه البخاري ومسلم وهذا حديث عظيم من أحاديث عظمة الله تعالى فيه بيان قدرته وقوته وكبريائه وجلاله وخضوع المخلوقات له بأسرها وأنه قهرها وأنه سبحانه وتعالى ملكها وأنه يفعل فيها ما يشاء وأنه طوى السماوات والأراضين طواها طيب سبحانه وأنه القاهر فوق عباده وأن كل شيء تحت قهره وقدرته وهذا دليل على ربوبيته سبحانه وأنه يجب أن يعبد وحده لا شريك له، فهو المستحق للعبادة دون سواه. ومن عظمة تعالى أن السماوات وما بينهما، أن السماوات والأرض وما بينهما. بالنسبة إلى الله عز وجل شيء صغير حقيق. هذه السماوات والأرضين في كف الرحمن أصغر من الخردلة في يد أحدنا كما قال ابن عباس رضي الله عنه ما السماوات السبع والأرضون السبع في يد الله إلا كخردلة في يد أحدكم قال ابن قيم رحمه الله بل قولهم يعني أهل السنة إن السماوات العلى في كف خالق هذه الأكوان حقا كخردلة ترى في كف ممسكها تعالى الله ذو السلطان وجاء في بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المنبر ذكر عن المنبر قال يأخذ الله عز وجل سماواته وأرضيه بيديه فيقول أنا الملك ويقبض أصابعه ويبسطها يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنا الملك حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء من يقول ابن عمر الراوي يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما حدث بهذا الحديث على المنبر نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هتزل المنبر والنبي عليه الصلاة والسلام فوقه يقول يأخذ الله عز وجل سماواته وأرضيه بيديه فيقول أنا الملك والنبي عليه الصلاة والسلام جعل يقبض أصابعه ويبسطها هذا فيه بيان أن الله يقبض السماوات والارض بيدي قبضا حقيقيا لماذا كان عليه الصلاه والسلام على المنبر يقبض اصابعه ويبسطها يقبضها ويبسطها اشاره إلى أن الله يقبض السماوات والارض قبضا حقيقيا قبضا حقيقيا بيدي سبحانه ولا مجال لان يقال طبعا أن هذا تشبيه وهذا تجسيم وأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم نحن نعلم بأن قبضة الرحمن غير قبضة البشر لكن لإثبات القبض الحقيقي النبي عليه الصلاة والسلام ما اكتف بالكلام فقط وإنما قبض قبض أصابعه بسطها على المنبر واهتز المنبر من هول ما يحكي عليه الصلاه والسلام حتى قال ابن عمر لا جعلت أقول في نفسي اساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم رأىه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده ويحركها يقبل بها ويدبر يقبل بها ويدبر يبجد الرب نفسه هذا كلام النبي عليه الصلاه والسلام الان كلام الراوي بن عمر انتهى يقول بن عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده ويحركها يقبل بها, بها ويذبر ثم حكى لفظ النبي عليه الصلاه والسلام بالنص قال يمجد الرب نفسه أنا الجبار يعني لما يقبض الاراضي الاراضين والسماوات عز وجل لما يقبضها بيديه ماذا يقول وهو يقبضها يقول ممجدا نفسه أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك أنا العزيز أنا الكريم يقول ابن عمر فرجف فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا ليخرن به رواه الإمام أحمد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة فإذا المنبر لما سمع المنبر المنبر لما سمعت أعواد المنبر وخشب المنبر لما سمع الكلام ما استطاع أن يثبت فجعل المنبر يهتز وانفعالات الجمادات مع كلام الله ورسوله كثير غير من شيء إلا يسبحوا بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب إلى جذع فلما اتخذ المنبر وترك الجذع الجذع حن كما يحن الصبي على أي حال انفعال الجمادات مع الآيات أو مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا كثير لكن شاهد الآن كيف أن المنبر جعل يهتز جعل يهتز حتى خشي الصحابي ان يتحطم والنبي عليه الصلاه والسلام يخر من فوقه يسقط من هول ما سمع المنبر والنبي عليه الصلاه والسلام يقول فوقه يمجد الرب نفسه وهو يقبض يديه ويبسط ويبسط يقول يمجد الرب نفسه أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك أنا العزيز أنا الكريم طيب قول صلى الله عليه وسلم يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذه النب اليمنى رواية الأولى ما هو الطي يطوي السماوات يطوي السماوات ما معنى الطي معروف في اللغة الطي ضم الشيء بعضه الى بعض جمع الشيء بعضه الى بعض فطيه جمعه ان يجمع بعضه على بعض او بعضه الى بعض وان يلف اذن الضم والجمع واللف هو الطي معروف في اللغه كما في لسان العرب وغيره وهذا الطي الذي يكون يوم القيامة طي حقيقي نؤمن به على حقيقته السماوات كبيرة وواسعة والله يطويها يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كيف تطوى الكتب وتجمع يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين وقال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه إذن قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه هو كقوله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب قال ابن عباس رضي الله عنهما يطوي الله السماوات السبع بما فيها من الخليقه يعني فيها ملائكه وفيها اشياء عظيمه والارضين السبع بما فيها من الخليقه يطوي ذلك كله بيمينه يكون ذلك كله في يده بمنزلة خردلة كيف حبت الخردل في كف أحدنا؟ طبعا هذا مجرد التق... للتوضيح والتقريب واللهي في يد الرحمن أصغر من ذلك لكن لأجل التقريب والتوضيح يقول كخردلة في يد أحدكم واللهي بالنسبة لله أقل من ذلك سبحانه وهذا من أعظم الأحاديث في عظمة ربنا سبحانه يعني أن الله يطوي السماوات والأرضين على اتساعها وعلى عظمها كما تطوى الصحيفة التي يكتب فيها يعني نحن إذا كتبنا الآن في ورقة وطويناها يعني السماء كل هذه السماوات والأرضين بلادي سبحانه تطوى طيّا ولا كما طي الورقة الواحد واحد طوى كيف نطوي الورقة بكل يسر سهولة نطويها والله يطوي السماوات والأرضين بما فيها من الخليقة بيديه سبحانه شيء يعني يعني سبحان الله العظيم العظمة الإلهية هذه شيء لو أدركه البشر يعني أدرك الحقيقة تغيرت صرفاته وحوربهم يعني لا في الطاع ولا في المعصي كان كان كان طاعتهم صارت أكثر وكان يعني من يتجرأ أن يعصي الرب الذي يطوي السماوات والأراضين بما فيها من الخليقة كلها يعني يعني إيش هالخلائق هذه كلها وهذه فما الذي يتجرأ على حربهم معصيته طيب اللي يحاربونه الآن يحاربون شرعه دينه الآن ما قدر الله حق قدره ولا لو يعني يدركون ذلك يعني هل يتجرؤون على حربه وهل يتجرأ العصاة على معصيته وهل يصر أرباب الكبائر أو أصحاب الفجور على محاربة ربهم المرابي يعني المرابي أعلم يسمع فأذنوا بحرب من الله يرابي وهو يعلم ان الله يطوي السماوات والأرضين عند كطي السجل للكتب طيب هذه السماوات فيها نجوم وكواكب وشمس وقمر وخلائق عظيمة كلها يطويها طيا فتزول عن أماكنها تزول عن أماكنها كلها خلاص تتبعثر يعني الطي هذا ما الذي سيفعل بالسماوات الطي خلاص ولا أفلاك ولا شموس وكواكب ونجوم كلها تتبعثر تذهب تضمحل قال تعالى كما بدأنا اول خلق نعيده يعني في الآية يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدانا اول خلق نعيده يعني مثل ما بدأنا الخلق اول مرة كيف كان لا شيء ما في سماوات وما في ارض صح أول ما بدأ الخلق قبل أن يخلق ما في سموات ولا في أراضي، فيطوي الله السموات والأراضين بيده بيديه يقول ويقول أنا الملك قال كما بدأنا أول خلق نعيده تراحت السموات وراحت الأراضين كما بدأنا أول خلق نعيده ما كانت شيئا ما كانت شيئا ما كانت شيئا, ما كانت شيئا والبشر هؤلاء طيب الذين فيها وحتى الملائكه كله يموت يموت ما يبقى احد اذا طواها وما ما يبقى الا الله لذلك قالوا يقول ربنا اذا طوى السماوات والارضين لمن الملك اليوم فلا يجيب احد فيجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار فهؤلاء الجبابرة الجبابرة والعتاه والفراعنة والطغاه يعني ما يعقلون لا يعلمون هل اتعظوا يوم يطوي الله السماوات والارضين بيديه ماذا لهم اصلا اين قوتهم اين ملكهم اين سلطانهم اين جبروتهم اين جنودهم اين اسلحتهم راحت ذهبت كما بدأنا اول خلق نعيده كل من عليها خان ويبقى وجه ربك قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده كما ابتدأنا خلقهم ولم يكونوا شيئا كذلك, كذلك نعيد بعد موتهم لا شيء وعدا علينا إن كنا فاعلين يعني هذا الافناء وهذا الطي وهذا الذهاب بالخلق أن يذهب الله بهم بالسماوات والأرضين والخليقة كلها وعدا علينا إن كنا فاعلين سيحدث حقا ويكون وسينفذ كما وعدنا لكمال قدرة الله لا تمتنع عليه الأشياء ذكر ذلك السعد في تفسيره والشنقيطي في أضواء البيان وغيرهم من المفسرين الحديث هذا وهذه الروايات تدل على إثبات صفة اليدين لله تعالى وان لله يدين عظيمتين تليقان به سبحانه ليست كأيدي المخلوقين ولا أصابع كأصابع المخلوقين ولا قبضة كقبضة المخلوقين شيء لا يمكن للعقل أن يتصوره ولا أن يدركه ولا يحيطون به علمه وهذان اليدان للرب عز وجل اللتان تطويان سمواته وأرضيه تطويانها انها عظيمه ونحن نجري الصفات على ظاهرها لا ننفيها ولا نتاول فيها تأولات فاسده ولا نحرف الكلم عن مواضعه ولا نقول اليد هي القدره وماله يد حقيقيه كما يفعل بعض المحرف المنحرفه وانما نقول له يدان حقيقيتان تليقان به عز وجل عظيمتان يطوي بهما سماواته وارضيه طيا ويجمع بعضها الى بعض ويزوي بعضها الى بعض فيذهب ما فيها ولا نشبه صفات الله بصفات خلقه لا السمع ولا البصر ولا اليدان ولا ولا ونثبتها له كما أثبت لنفسه ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فجمع الله عز وجل في هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير بيننا في أمرين التمثيل ليس كمثله شيء ونفي التشبيه نفي التمثيل والتشبيه وإثبات الصفة قال وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فإذا لا بد أن نثبت ما اثبته الله لنفسه دون تمثيل أو تشبيه لا نشبه بخلقه ولا نمثل. نقول هي مثل كذا ومثل كذا ونخترع من عندنا ما, نت... ما نقول على الله بلا علم قال عز وجل بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وقال سبحانه وتعالى في إثبات يدي الشريفتين ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديه وقد تنوعت النصوص الشرعية في إثبات اليدين لله وإثبات الأصابع وإثبات القبضة مثل ان الله يخرج من النار حديث القبضه المشهور بقبضه عز وجل يقبض قبضه من النار ويخرجهم هؤلاء بقايا اهل التوحيد من أصحاب الكبائر والمصرين والمجاهرين يعني آخر من يخرج من النار آخر دفعة تخرج من النار من الموحدين لأنه لا يبقى فيها موحد النار ما يبقى فيها موحد لكن هؤلاء الموحدين الذين استوجبوا دخول النار وشاء الله أن يدخلوها في النهاية بعدما يشفع النبيون وتشفع الملائكة ويشفع الصالحون يقبض الله بقبضته من النار من شاء أن يبقى من أهل التوحيد إلى آخر إلى آخر خلق منهم من الموحدين فيخرجهم فقد تنوعت النصوص الشرعية في إثبات اليدين لله تعالى وإثبات الأصابع لهما وإثبات القبض بهما وتثنيتهما يعني أنهما يدان وأن إحداهما يمين والأخرى شمال لكنهما في القوة سواء يعني نحن البشر بعضنا اليد اليمنى عنده أقوى من اليسرى وبعضنا الشمال عنده أقوى من اليمين والله عز وجل كلتا يديه يمين في القوة فنثبت أن له أن له عز وجل يدان يمين وشمال لكن سواء في القوة والعطاء العطاء بل يدان السلطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وأن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل وأنه تعالى يتقبل الصدقة من الكسب الطيب بيمينه فيربيها لصاحبها يعني ينميها يثمرها لصاحبها وأن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين كما جاء في النصوص الشرعية نؤمن بذلك كله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف يعني من ما نخترع من عندنا كيفية ما نصف كيفية وما وردت الكيفية هناك كيفية لا نعلمها لكن ما نخترع من عندنا كيفية ونقول هي كذا وهي كذا وانما نتكلم نثبت كما ورد كما ورد ونعتقد ان ما يقوله البعض من التحريف والتأويل الباطل أنه باطل نعتقد أنه باطل لما يقول بعض اليد القدرة والطي والقبض التسخير والقهر لكن لا يثبتون طيا حقيقيا ولا أنه يجمعها ويزوي بعضها إلى بعض يزوي بعضها إلى بعض ما يثبتونه نقول هذا ضلال مبين لماذا لا تثبتون ما أثبته الله؟ لماذا لا تثبتوا ما اثبته الله نفسه من الأسماء والصفات والأفعال اثبت له الأسماء كما أثبتها هو سما نفسه أنت تعرفون الله أكثر من نفسه عز وجل هو سمى نفسه كذا هو أخبر عن صفاته بكذا وكذا وأخبر عن أفعاله بكذا وكذا قال يطوي السماوات يعني يطوي طياً حقيقياً فكما أننا لا نحرف الأسماء كذلك لا نحرف الصفات كاليدين والسمع والبصر لله سبحانه ولا نحرف الصفات في الأفعال يطوي يعني يطوي انتهينا ونعرف ما هو الطيف اللغة الجمع والضم فالسماوات والأرض في يد الله سبحانه وتعالى وفي قبضته لا يفوتها منها شيء لا يفوت منها شيء ولا يخفى عن علمه منها شيء ولا يعزب عن قدرته منها قليل ولا كثير كما قال ابن مبير رحمه الله في الإفصاح وقوله صلى الله عليه وسلم ثم يقول أنا الملك هذا الكلام منه سبحانه بيان لعظمته وثناء منه على نفسه وتنبيها على ملكه الكامل وسلطانه الشامل وقوله انا هذه معرفة والملك معرفه واذا كان المبتدا والخبر كلاهما معرفة فإن ذلك من طرق الحفر يعني انا الملك لا ملك غيري هذا معنى فالذي له الملكية المطلقه والسلطان التام هو الله عز وجل لا ينازعه في ذلك احد طبعا هذا الملك ليس مختصا به عز وجل فقط يومئذ حتى في الدنيا ملك الله في الدنيا شامل كامل وملك غيره محصور ناقص مسبوق بعدم ملحوق بثناء لكن ملك الله تام شامل أول آخر سبحانه فهو الملك في الدنيا والآخرة وإذا كان في الدنيا ينازعه من ينازعه كفرعون أليس لي ملك مصر لا ما علمت لكم من إله غيري أنا ربكم لا اذا إذا نازعه في الملك سبحانه في الدنيا من نازعه كالنمرود وفرعون ففي الآخرة لا يستطيع أحد أن ينازع والمنازعة التي في الدنيا منازعه باطله يعني لو قال فرعون أنا ربكم الأعلى انا الملك أنا كذا هل هو حقيقي هل هو ربهم الأعلى هو مربوب الله عز وجل بقدرته أن يزيله في أي وقت يريد وقد أغرقه بالماء أغرقه في البحر ولا قدر أن يدفع عن نفسه شيئا وراح ملك فرعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم ما أغنى عنه ولا شيء وقول سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة مالك يوم الدين وفي القراءة المشهورة الأخرى السبعية الصحيحة ملك يوم الدين في بيان تمام الملك عز وجل بيان ملكه تمام ملكه ملك يوم الدين ولا ملك, ولا ملك يومئذ غيره يوم الدين قال ابن كثير رحمه الله وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه فهو مالك الدنيا والآخرة لأنه قد تقدم الإخبار عن نفسه بقوله رب العالمين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 وقال تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة وقال يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه وقال ابن عباس رضي الله عنهما مالك يوم الدين لا يملك أحد في ذلك اليوم معه حكما وقال ويوم الدين يوم الحساب للخلائق وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم لماذا سمي يوم القيامة يوم الدين الدين ما معناها يدينهم بأعمالهم يحاسبهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر إلا من عفا عنه هذا كلام ابن عباس رضي الله عنهما كما نقله أهل التفسير كالطبري وابن كثير قال ابن كثير رحمه الله وكذلك قال غيره من الصحابة والتابعين والسلف وهو ظاهر يعني واضح فظهور ملكوته وملكه وسلطانه إنما يكون في ذلك اليوم لأن الله تعالى ينادي لمن الملك اليوم فلا يجيب أحد فيقول تعالى مجيبا نفسه بنفسه لله الواحد القهار ففي الدنيا كما قال الشيخ ابن عثيمين في تفسير الفاتحه يظهر ملوك بل يظهر ملوك يعتقد يعني رعيتهم أنه انه لا مالك الا هم ولكن الحقيقه انهم مملكون هم وملكهم لله عز وجل وقوله تعالى اين الجبارون اين المتكبرون الجبارون الظلمه المتعالون على الناس بالقهر والغلبة والظلم والبطش بغير حق هذا الجبار فيقول الله يوم القيامة أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون المتكبرون المتعالون على الناس بجاههم وسلطانهم وأموالهم وأنسابهم يتكبرون على الناس بنسب بمال بقوة وهكذا كما ذكر ذلك صاحب مرقات المفاتيح وكما في اعانه المستفيد بشرح كتاب التوحيد وفي حديث الكبر بطر الحق وغمط الناس رواه مسلم ما يفيد تعريف ما هو الكبر بطر الحق يعني جحد الحق وغمط الناس غمط الناس ظلم الناس انتقاص الناس فبطر الحق دفعه وإنكاره وجحده ترفعا وعلو وكبرا وغمط الناس احتقارهم وازدراءهم وانتقاصهم كما في النووي على شرح مسلم طيب هنا الاستفهام أين ملوك الأرض أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك أين ملوك الأرض أين ملوك الأرض هذا الاستفهام ما هو الله يعلم يعلم أن اين هم وأين ذهبوا وماتوا كما يقول عامه وشبعوا موتا الله يعلم إذا هذا السؤال أين ملوك الأرض ما هو هذا سؤال تحدي هذا سؤال تحدي لأن السؤال أنواع في سؤال معرفة الجواب استفهامي سؤال استنكاري سؤال تعجب سؤال ها؟ في سؤال تحدي أين الملوك الأرض هذا سؤال تحدي أين الملوك الذين كانوا في الدنيا لهم السلطة والقوة والتجبر والتكبر قال الله ولقد جئتمون فرادة كما خلقناكم أول مرة تأتي يوم القيامة ما معك شيء لا بيت لا خدم لا حشم لا جنود لا قمو ما في شيء ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة أما المتكبرون فقد جاء في الحديث الصحيح أن الله يحشرهم كالذر كالنمل الصغار يطاؤهم الناس بأقدامهم فالمتكبرون يوم القيامة حجمهم مو مثل حجم بقية الناس الكل يحشرون أما المتكبرون يرون في أرض المحشر يعني كالذر سبحان الله يعني كيف يجازيهم كيف يجازيهم بنقيض ما كانوا يفعلون كانوا يتعاظمون في الدنيا يتعاظمون تكبرون في الاخره ياتون اصغر حجما من بقيه الناس يحشروا متكبرون تذر النمر الصغار يطأهم الناس بأقدامهم سبحان هذه هذه إن في ذلك الآية يعني يعني يطأهم الناس بأقدامهم صغار كذا صغار يطأهم الناس بأقدامهم قال عريصات والسلام يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال الحجم حجم نملة والصورة صورة رجل صورة إنسان أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان في أثناء حشرهم يأتيهم الذل من كل مكان رواه الترمذي والبخاري في الأدب المفرد وهو حديث حسن فإذا يكونون في غاية المذلة والنقيصة يطأهم أهل المحشر بأرجلهم من هوانهم على الله كما قال صاحب مرقاة المفاتيح وقوله صلى الله عليه وسلم ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون هذه لفظة بشماله صار فيه نقاش عند شراح الحديث في ثبوتها فمنهم من أثبتها وهي رواية مسلم في صحيحه ومنهم من قال إن اللفظ ثابت بيده الأخرى فقالوا إن لفظ بشماله شاذ فأجمع أهل السنه والجماعة على ان لله تعالى أن لله عز وجل يدين وأن إحدى يديه يمين هذا الاجماع ثم حصل النظر عندهم هل الأخرى توصف بالشمال أم لا لكن حتى الذين أثبتوا الشمال لله قالوا إن كلتا يديه يمين في القوة والعطاء وأن الشمال ليست أقل من اليمين في حق عز وجل يداه كاملتان حتى لو قلنا يمين وشمال كلا يداه كاملتان سبحانه طيب من الذي أثبت الشمال لله الإمام عثمان بن سعيد الدارمي أبو يعلى الفراء وغيرهم حتى من القريبين الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وقال غيرهم بل كلتا يديه يمين ولم يثبتوا الشمال منهم ابن خزيمة رحمه الله تعالى فإذا هذان قولان عند أهل السنة معروفان النتيجة سواء نتيجة أن لله يدان كاملتان سواء في العطاء والقوة هذه ما في خلاف عليه بقينا في قضية هل يقال له يمين وشمال أم له كلتاهما يمين هذا الذي صار فيه النقاش وهذه مسألة يعني سهلة ما؟ لأن النتيجة واحدة في إثبات اليدين خلاص أثبتنا اليدين سواء في القوة والعطاء متفق عليها خلاص فما بقي هذا سهل قال الشيخ عثيمين رحمه الله إذا كانت لفظة شمال محفوظة فهي عندي لا تنافي كلتا يديه يمين رواه مسلم في مسلم لأن المعنى أن اليد الأخرى ليست كاليد الشمال بالنسبة للمخلوق ناقصة عن اليد اليمنى فقال كلتا يديه يمين أي ليس فيها نقص يعني يقول إذا كانت لفظة شمال ثابتة فلا يعارضها لفظه كلتا يديه يمين ليش؟ لأن المقصود بكلتا يدي يمين ليس نفي الشمال لكن إثبات أنهما سواء في القوة والعطاء قال الشيخ وإن لم تثبت فلن نقول بها خلاص سنقول كتابهم يمين هذا في القول المفيد وقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه نلاحظ أن الأرض قال يقبض والسماوات قال يطوي فما الفرق بين يقبض ويطوي هذه طبعا هذا الفرق لابد من الرجوع فيه إلى اللغه القبض في اللغة أخذ الشيء باليد وجمعه هذا القبض قبضت على الشيء قبضت عليه قبض ما هو القبض الاخذ أخذت الشيء وجمعته والطي جمعه ولفه وزوي بعضه إلى بعض بينهما فرق لكنه لكنه ليس كبيرا لكن فيه فرق دقيق طيب إذن الله من أفعاله يقبض ويطوي كما أنه يقبض ويبسط أفعال الله كثيرة هنا في حديث هذا القيامة له عز وجل نثبت له الفعلين القبض والطي وهذه من صفات الله الفعلية التي تتعلق بمشيئته وإرادته كالمجيء والنزول والرضا والغضب وغيرها هذه الصفات الفعلية ثابتة بآيات كثيرة وأحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجب أن نؤمن بها ويحرم علينا أن نحرفها أو أن نتأولها على غير معناها الحقيقي وقد دل على ثبوت ذلك حتى العقل فإنه لا يمكن لمن نفاها إثبات أن الله هو الخالق لهذا الكون المشاهد لأن الفعل لا بد له من فاعل والفاعل لا بد له من فعل فالله سبحانه وتعالى لما, لما خلق آدم قال اخبر انه خلقه بما خلقت بيديه فالله عز وجل له أفعال تليق به كالنزول والمجيء والقبض والطي والبط وغيرها من الأفعال وهو حي قيوم فعال لما يريد فلا بد من إثبات هذه الأفعال الاختيارية لله عز وجل وهو على كل شيء قدير وفي الآية وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته هذه فيها إثبات القبض يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين في أثبات الطي إذا الآية توافق الحديث الحديث يوافق الآية سبحانه وتعالى عما يشركون هؤلاء المشركون ما قدروا الله حق قدره لما عبدوا معه غيره صرفوا أنواع من العبادة لغيره والكل تحت مشيئته وقدرته سبحانه وقهره طيب قوله ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض أي أنه تعالى ينفرد بالملك فهو الملك حقا لا منازع له ولا ظهير ولا شريك ولا معين ولا يحتاج إلى ذلك سبحانه وليس له ولد في ذلك اليوم عندما يقبض الأرض بيده ويطبي السماوات بيمينه ويصبح كل شيء في قبضته سبحانه ينادي الذين ينازعون في الدنيا ملكه ويتعدون على سلطان من المتكبرين والمتجبرين ينادي لمن الملك اليوم يناديهم بما يتضمن توبيخا وتهديدا وتحديا أنا أي أين ملوك الدنيا ولا يستطيعون الإجابة أصلا لا منعا ولا ردا ولا قوة لديهم ذهبوا فناء وبقية التبعات والذل والحسرات الحديث الثاني عشر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد يعني عندنا في الكتب إنا نجد في كتابنا وكتاب الأحبار التوراة احبار اليهود كتابهم التوراة إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والاراضين على اصبع والشجر على اصبع والماء والثرى على اصبع وسائر الخلق الخلائق على اصبع فيقول انا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر يعني الآن الحبر هذا جاء يعني جاء بخبر عجيب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 طيب الحظر العالم عند اليهود وقولوا إن نجد قلنا في التوراة كما في كتاب القول المفيد على كتاب التوحيد وهذا الحديث يدل على عظمة الله وعظيم قدرته وعظم مخلوقاته وقد تعرف الله عز وجل إلى عباده بصفاته وعجائب مخلوقاته بما يدل على كماله يعني لو واحد قال الآن نحن ماذا نستفيد من إخبارنا بهذه التفصيلات فنقول نستفيد نستفيد أشياء عظيمة كثيرة جدا أي شيء يدلك على الله ويعرفك بربك وبعظمته وقوته وقدرته وكماله أليس يزيدك به ايمانا أليس يعظمه في نفسك أليس تكون أطوع له من قبل أن تعرف أليس هذا العلم يزيدك إيمانا فتكون أكثر استجابة لله تعالى وهذه فوائد أخواني هذه فوائد دراسة هذا الكلام وقد دل الحديث على إثبات الصفات له على ما يريق بجلاله وعظمة إثبات بلا تمثيل وكما قلنا في, ال... في اليدين سنقول في الاصابع تماما نثبتها بلا تحريف ولا تكيف ولا, ولا تكييف يعني ما نخبر بكيفية من عندنا في كيفية يعلمه عز وجل نثبت الصفة لكن لا نشبه بخلقه لا نمثل بمثال نقول هو كذا مثل كذا بشيء لم يخبره عن نفسه، لا نحرف في المعنى، لا نصرف عن ظاهره. دل الحديث على إثبات الصفات له على ما يليق بجلاله وعظمة إثبات بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، وهذا هو الذي دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة، وعلي سلف الأمة وإمته ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم على الإسلام والإيمان. وإذا تأملنا ما في هذه الأحاديث الصحيحة من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ربه بذكر صفات كماله على ما يليق بعظمته وجلاله وتصديق من جاء بحق ولو كان من أعدائنا يعني لو جاء واحد بخبر صحيح الشيطان قال أبي غريرة علمه أن قراءة آية الكرسي تبعد عنه الشيطان هل هذا كلام من الشيطان صحيح ولا لا صحيح هل كون الشيطان أخبر من المخبر به هو الشيطان يقودنا إلى رده يدفعنا إلى نفيه لا, لا حتى لو قال قال ما دام, ما دام الحق قيل من أي مصدر كان فلا بد أن نسلم به ونثبت فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءوا بالخبر واحد من اليهود حبر من احبار النبي عليه الصلاة والسلام اقر بذلك أقر بذلك لا نفاه ولا رده لأنه جاء من من يهودي ونعرف أنه قلة من اليهود جدا أسلموا من أحبارهم كعبد الله بن سلام أبي يوسف رضي الله عنه ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في شيء منها إنه غير مراد أو شبهه بشيء من المخلوقين بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أقر بالحق وبلغ الحق وتلقى الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما وصف به رب من صفات الكمال ونعوت الجلال فامنوا بذلك ونقلوا إلى التابعين تلاميذهم ونقله هؤلاء لمن بعدهم وعلماء الأمة بلغوه ما كتموه ولا جحدوه وتلقى ذلك أهل العلم كما قال تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وكذلك التابعون لهم بإحسان وتابعوهم ولئما المحدثون الفقهاء كلهم وصفوا الله بما وصف به نفسه ما في أحد قال من هؤلاء المحققين هؤلاء العلماء وعلماء السلف إن ظاهره غير مراد وانه هذا يلزم منه التشبيه ولابد أن فيها تنزيها لله ولابد أن ننفيها تنزيها لله ما حصل ابدا بل صنفوا في رد هذا الكلام المصنفات الكبار المعروفة الموجودة بين يدي اهل السنة هذا كلام الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الرهاب حفيد الإمام رحمه الله في كتابه تيسير العزيز الحميد فإذا نثبت لله الأصابع على الوجه الذي يليق به سبحانه والإصبع حقيقي كاليد يليق بالله عز وجل وهذا الحديث إن الله يضع السماوات على إصبع والارضين على إصبع إلى آخر يدل على إيش يدل على قدرته وعلى على أنه يتصرف يتصرف يعني وضع السماوات على إصبع واحد من الأصابع ايش يدل على إيش؟ على القدرة الكاملة التحكم الملك التصرف كل السماوات على إصبع، كل الأراضين على، والماء والشجر وسائر الخلق على إصبع. ايش معناه؟ دل على تصرفه الكامل في خلقه وعلى سهولة ذلك ما يعني لا يتعبه ولا يعجزه ولا كل شيء على الله. هيئ هو عليه هين. سبحانه. طيب وصلنا إذن إلى الحديث الثالث عشر إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله سنأتي عليه بمشيئة الله غدا في الدرس القادم وصل الله وسلم على نبينا محمد